إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار غاب أن لربك لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا